سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوا كفحكم أَوْ أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضرك شيئا وإن حكم تبحكم بينهم بالقصت إن الله يحب المقصطين.